وَأَنذِرْ قَوْمَكَ أَنذِرْهُمْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَنَا وَلَمَن خَلَقَ قَوَّ وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي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 تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَصَبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَوِيلِ وَلَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى وَارِفْعَ قَوْمَهُمْ صَافًّا وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ ان بصير ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم مَن إِنِ الْكَافِرُونَ إِل مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْذَاءً مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَكِيمٍ انشأكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قل لي لمما تشكروا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَا قُل إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ